التفسير ألف لام را ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هُوَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيجازِيَ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ إِنَّهُ حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِهِ عَلِيمٌ لَّا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ من صلصال مِنْ حمأ مسنون ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت وهذا الطين الذي خلق منه اسود متغير الريح لطول مكثه والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَخَلَقْنَا أَبَ الْجِنِّ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَارٍ شَدِيدَةِ الْحَرَارَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ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 نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَعْلَمُ أَيُّهَا الرَّسُولُ عِبَادِي أَنّي أَنَا الْغَفُورُ لِمَن تَابَ مِنْهُمْ الرَّحِيمُ بِهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْمُوجِعُ فَلْيَتُوبُوا إِلَيَّ لِيَنَالُوا مَغْفِرَتِي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 قال لهم ابراهيم وقد تعجب من تبشيرهم اياه بولد ابشرتموني بولد مع ما اصابني من الكبر والشيخوخه فعلى اي وجه تبشرونني قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال الرسل من الملائكه لابراهيم بشرناك بالحق الذي لا مريه فيه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 إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك إنا مسلموهم جميعا منه إلا امرأته قدرنا إِنَّهَا لَمِنَ الغابرين إلا زوجته فقد حكمنا انها من الباقين الذين يشملهم الهلاك فلما جاء آل لوط المرسلون فلما قدم الملائكه الى آل لوط في صور رجال قال انكم قوم منكرون قال لهم لوط عليه السلام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 إن في ذلك الذي حدث لدلاله للمؤمنين يعتبرون بها وإن كان أصحاب الايكه لظالمين وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب عليه السلام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 ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك ايها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فالجا الى الله بتنزيهه عما لا يليق به